بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما وَمَا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القواذ مره فاستوى وهو بلفق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَتِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة لخرى ألكم الذكر وله لنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان iyettebiun illa adh-dhannu wama tahwala nfus welaqad jaa'ahum mir rabbihim al-huda am lil insani وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا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 وللله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين يتجنبون كبائر الاثم والفواحش الا للمهم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا تم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء عنده علم الغيب فهو يرى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 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ اللُّولَ وَثَمُوداً فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَضْلَمَ وَأَطْرَعَ والموتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة